बारोटाय बांगलटीवी बांगल् मानवतार समाधान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 من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوه فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا منهم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 মাওলিদ আল্লাহু আল্লাহু আকবার سنی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 فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَنُشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال الا ولم تؤمن قال لا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصره اليك ثم اجعل ثم اجعل على كل شبل منهن جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيان واعلم ان الله عزيز حكيم الله الله هو الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله <سلام> عليكم ورحمه الله والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم labayka who was the first prophet was a prophet the first one to read and write did god speak to a prophet a prophet in a prison a prophet who commanded the birds insects and animals want to know more join us for stories of the prophet nobite kahi prothi rovivar 16 time apuno shamprachar shakal agarotai banglatese <laughs> peace tv banglaya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 ইসলামের যখন সন্ধান তারা পায় তখন খুব সহজে তারা ইসলামের বদলে যায় সবকিছু করতে ইসলাম করতে পরিমিত পদ্ধতির সাথে ইউকে তে অনেক জায়গায় দেখা যারা মুসলমান হয়েছে তারা হয়ে আবার ইসলামের নেতৃত্ব দিচ্ছে जानू अनेक प्रस्तावित नीतिमला जार दा इस्लामेर भा इचार देख दावा कथाय कख परवर्ती अनुष्ठान पिस الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سُنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا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 والاذان كل الذي ينفق ماله رياءا للناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون من لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم مبتغى مرضات الله وتثبيتا من انفسهم وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَادٍ أَصَابَهَا وَادٍ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَادٍ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ, الله أكبر ثناء الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد اللهم الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 صادها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا خرجنا لكم من الارض ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولست باخذه ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه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 অন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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَلَعِنْدَ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بما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 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا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 الله أكبر سمع الله لمن حمده أبنى لك الحم الله الله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 يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قالوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله الله أكبر. সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফআই আল্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রানোট আটচল্লিশ বার্মিংহাম पाउंड उंड नंबर शून्य नई छीन चार शून्य शर्टकोड तीन शून्य शून्य शून्य आठ तीन सोएसि कोड आई बी बी बी ओ जी विजि बेट पीस टी डटी मानव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 थ जापर्हान आल्ला पवित्र कुरने उल्लेख कर सरल पथ प्रति सोमवार रे आठटाय पुन सम्प्रचार सकाले इस टी